أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من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 إذ يريكهم الله في منارك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَنِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ آممَنُ إذاَا لَقيتُم فِأَةَ فَسْتُ وَذكُر اللهَّهَا كَسيرَ لعََّكُم تُصِْحُ وَأَقع اللهَّه رَسُ لَهُ وَلَا تَنَا زَعر فَتَفشَلُ وَتَذهَبَدِيحُكُمْ وَصبِرُ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 قَدْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَٰئِكَ لَا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 فَدَأ بِآالِفِ الرعَعونَ وََّذينَ مِنْ قَضَلِهِم كَذَبُ بِآياتاتِ رَبِّهِم فَأَهَّكْنَاهُمْ بِزُنُول بِهِم وَأَرَقُنَا آلَفِ الرعود وَكُللٌّ كَال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 فَإِنْ مَاتَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاِنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 وَأَلَثَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْتَ قُتِمَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أَلَثَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا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 وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف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 لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غُنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا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 تِنْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 صَٰلِحُ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ نُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ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 فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ وَيُغيرُ مُعجِزَ الله وبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُه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 إِ اللهََّا غَثُ وَحي وَإِنْ أَخَد مِنَ المُشْكينَ تَجَارَكَ فَأَجرِهُ حتىََّى يَسنَع كَلَ اللهَِّ سَُّ أَ لِهُ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 فَمَسْتَقوا لَكم فَسْتَطين لَهُم إِ اللهَّه يُحِبُّ المُتَّقم كَيفَوإِ يَهَرُ عَلَكُمْ لا يَرقُبُ فيِيكُمْ إِلَّا وَلَزَِّ يُرضُونَكُمْ بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إن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 لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونِ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَسُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلًا نَرَا هَأَ وَأَ أن تَخشَوهُ إِكُُ إن مِنِ قاتِلُهُم يُعَِّبهُم اللَّهُ بِأَيدكُمْ أَيُفْزِهِم وَيَن صُرْكُمْ عَلَيهِم وَيَشْ فيِي صُْدُورَ طَومِؤْ وَيُذْهِبُ رَيْزُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتَّرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمرون ساجد الله شاهدين أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إننا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية جِيدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي sin azham darajatan inda Allah wa ulai kahumul faizun yubashshiruhum قُذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ Let's go.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 نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي نَاطِنٍ كَثِيرَةٍ لِيَوْمِ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِنَوَاحِبٍ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَلَا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يونيكم الله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 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بِأْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بِأْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يظهِ أُونَ قَول الذيينَ كَفَروا مِن قَأ قاتَ لَهُ اللهَّ أَ يؤفَك ibn maryam və mə فِي نُورِ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتُبَّ مَنْ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن س وََّذينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِ الوَّتَ وَلَا فِقُونَهَا فيِي سَب لللَّهِ ثَبَ الش الشِرهُم بِعَذَابٍِ أَلي يَمَ يحمَا عَلَيهَا ف فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ حُرُمٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَحَدًا k qti m ri kan P ka yu qti nel qu فَإِن يُظَلِّلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَمَّا يُحَرِّمُونَهُ عَمَّا لَا يَطَؤُ عِبْدَةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُم سُوءُ غَلاَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ اثْرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَقَالْتُمْ سَنُنْفِقُ ارْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا طَنِينٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَ تبدل قومًا غيركم ولا تظلموا شيئًا والله على كل شيء اشْرَهُ فَقَدْ نَصَرَ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا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 لو كَانعَرضًا قَربًا وَسَفرًَا قاصِدََّ تَّبَعكَ وَلَِم بَعْدَت عَلَيهِ مُشَّّ وَسََحلِفُونَ بِلهِ لَ وِسْتَطَرعْنادَ خَرجنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَ فُسَهُبْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 عَاتَهُمْ تَذَبَّقَهُمْ وَطِيلَ قَعْدُ مَعَ الْقَاعِدِينَ لَمْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَنَأْرُونَ لَهُمْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدْ ابْتُلِىَ تَوَاذُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكِنْ انْتَظِرُوا حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين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 يَتونَ الصَّلَةَ إِلَّا بَهُمْ كُسَلَ وَلَا يثِ قُونَ إِللاا وََهُمْ كَالِهُ فَلَا تُجِبكَ أَموَالُهُم وَلَا أَولادُهُم إِ مَا يُريد اللهَّهُ في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لَنْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مُرَارَاتٍ إِلَّا الدَّخَلَ وَاللَّهُ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُدُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُطْعِمَ مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا لَن يُعْطُوا مِنْهَا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 Wa Allahu Alimun Hakim. Wa minhum allatheena yuqdhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhun khayrun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'mineena wa rahmatun lil latheena amanu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 يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قل أَلَسْتَ هَزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ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 وَعدَ اللهَّهُ المُنَافِ قينَ وَْمُنَ فِ قاتِ وَْكُ الثَّارََا رَجَهًا مَخَانِدينََ فِيهَاه حَسبهُم وَلَعَنَهُم اللهَّ وَلَهُم عذاب مقيم الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَلَٰكِنَّ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 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُم بِالْمَعْرُوفِ لَاعِبُونَ بَمَا نَقُولُ إِلَّا أَن أُؤْنَهُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتَرَبَّى يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَغَلَّم يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 هُمْ نِفَاقَ فيِي قُل بِهِم إلَ يَمقَونَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّهَ مَا عدُهُ بِمَا كانَوا يكزِبون لَم يَعلملَهُ أَن اللهَّ يَعللَ المُسِرهُم وَنَجوَهُم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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أيضا İzlə göz aunque ilə encurlacaq, qerəttəripətlə czego odun etkəndir Zل iniixi vəşək ən은əyəmiş, って kendiliyyənwa esəyən. Z oləy فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة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 وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَثُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا هُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فَهُمْ دنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأول الطول منهم وقالوا زرنا نكن منهم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 Və ələyək ləhomul qayirat, və ələyək həmul muflixun əəldə Allah ləhəm jənaq təjri min təhət hələhər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 إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أُنَيَّاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَقَدْ عَضَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ angkan Sónda com